وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نس إلا وسعها لا تضار وادزة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 وَالتَّنْكُم ال ذاَا وَعلَمُ أَن النَبَّ هَفمَا تَعمل